هو ابن لهية وحدث. ولكن لأن قد بتكون كثيرا على خلاف القياس ولذلك ينبغي أن تتلقى من أفاش يوم يعني الأتماء بالذات لا تدري على القياس إنما تتلقى بالتامع فمثلا للأنبال صحة فسن. فقال الدارة قطني فأعظمته وأكبرته أن يؤمل عنه خطأ شو بقى غير اللي بيتفير اللي بيتفير لو قالت لما لها معنى ايه يحملها على اسوأ معنى ويضيف من عنه الدارة يقول بيقول لانه مؤذب اتعلم الادب قال اكبرت ان يحمل عنه خطأ فلم يذهب للشيخ مباشرة لان الشيخ جليل كبير والدارة قدت بيقول لسه شاك مجالسه قال فأعلمت مستملي شوينه كده ان الاسم الفلاني الشيخ ضبطه خطط فالمستملي ابلغ ابابات الانباري فقال انني اخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد اوقفنا هذا الشاب على الصواب قال فعظم في عيني فعظم في عيني شوف الشافعي يقول ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته وزاد في عين وما ردها أحد إلا سقط من عين. فنحن خلنا باب الأدب هذا باب مهم لا ينتفع الناس بعلم إلا إذا كان المبلغ تعلم الأدب. فإحنا الإمام البخاري ينذف هنا ومن تمام الأدب أن تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيره شفين بن عينا مرة ما شفين يا سفيان يا سفيان أدثني قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل ولذلك بعض العلماء لا يعطي طالب العلم منا من الفائدة ليس كتما للعلم ولكن اختبارا لأدبة جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل أنا على سفر حدثني حديثا أذكرك به قال اذكرني اذ مني فلم أفعل صلى الله عليه وسلم أنت عايز حجل الذكرة بدل ما يجدله ألم ولا يقرسه ولا الكلام يقول له افتكرني كل ما تلاقي جلبة أحمر ها افتكرني قال له اذكرني اذ صلبت مني فلم أفعل والفضل للدكينة رحمه الله أبو نعيم وهو من كبار مشايخ البخاري من الطبقة الأولى تعرف البخاري شيوخه على خمس طبقات أعلى طبقة في شيوخ البخاري منهم ابو نعيم الفضل الدكاين ومنهم مكيب ابن ابراهيم محمد عبد الله الأنصاري عبيد الله بن موسى ابو عاصم النبيل محمد بن نسخ الريابي وطائفة من هؤلاء العلماء الكبار لهم الكبار مشايخ البخاري فالفضل الدكاين ذا وهو من مشايخ أحمد أيضا فكان يجلس ويحدث وكان يجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن شماله ابن عين. ففي يوم الايام يحد معين حاب يعمل فصل كده في الفضل فكتب جملة احاديث في ورقة عشر عشرين حديث من احاديث الفضل ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه ليختبر حفظه هل الرجل ايه هيقول ماشي ماشي كله ماشي فيبقى اختلط لان طالما لم يميز حديثه من حديث غيره يبقى فاحفظه فهو يريد ان يتأكد هل شيخه لازال حافظا ضابطا ام لا فعمل المسألة دي واستشار الامام احمد فيه ايه نعمل في الفخ ده ونعرض عليه الاحاديث فقال الامام لا تفعل انه فخ لدرجه حافظ قال ابن معين ما قلت لازم اعملها لكن مش هيددي له الورقة قل له خذ لازم برضو يدري العملية شوي فأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي وأحد الإم التقاط وكان بيحضر في المجلس بيجنس مع الطلبة قال فلما خف المجلس ناولتو الورقة قال فجعل الفضل ينظر فيها وتتسع عينه وتدور الحدقة بتاعته خلاص اكتشف ثم سكت سكت قليلا ثم قال أما هذا قاله أحمد بن حمل يعني فآذب من أن يفعل ذلك وأما أن تجر على أن تفعل ذلك وليس هذا إلا من عمل هذا قال وأخرج رجله فرفته فأسقطه من على الدرج وقال علي تعمل تم حيث يفينة وقام مغضبا فقال يحيى بن معين وقبل جبهته وقال جذاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك والله لا رفتتك أحب إليه من رحلتك يعني هذا الرفت أحب إليه من رحلة ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرفسه أمام الطالب ويقبل جبهته إلا لإنه تعلم الأدب لكنه انتصب لباب خطير من أبواب العلم وهو باب الحكم على الرواب فكان بعض الشيوخ يقص على الطالباء ليس كثمانا للعلم ولكن بيظهر أدب الطالب بترده يجيء لك منكسرا ترد يجيء لك منكسرا ترد يجيء لك منكسرا هو ده بقى اللي تعلم لكن ترد قال هو بيردنا ليه ففكر نفسه شيخ خلا ده ما ينفعش تعطيه العلم هذا لا يطلح أن يحمل علما سيتضرر منه أناس كثيرون إذا حمل أمثاله العلم لكن بد قبل أن تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسة العلم للطالب لابد أن تعلم أنه أهل أن يحمل هذا أبو العباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما أتصور يعني الطلبة اسم جزء البيتود البيتوتة ده كان من أراد أخذ هذا الجزء كان أبو العباس صرج نيمه على باب البيت ليل يقول له بات الليلة هنا فبات ثقيل بيتوت. عزبه لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث إلا إذا نام ليلة في الصلب وفي الصبح يبقى مغتبط إنه سيأخذ هذا لكن إذا انصرف يبقى هذا الصالب ليس بمؤدب. الإمام الكبير العالم اللي هو أشهر قاسي على الطلبة أبو محمد سليمان بن المهرا بن رحمه الله كان شديد القسوة على الطلبة حتى أن الطبيب بغدادي روى عن حكايات عجيبة يعني في شرف أطراف الحديث يقول إن الأعمش ما كان يحب أحد يدل بجانبه هو بيحب فجاء واحد من طالب الغرباء لاعرفش لا الموضوع فقعد جانبه فقحثت به وكان الأعمش كفيفا فلما حثت به جعل الأعمش يتفل عليه صيلة الجن وهم كلهم يقول له كده ليه لأنه لو تكلم يقفع الحديث على طول قفع الحديث عبد الله بن نمير الرحمن بن مهدي كان أي واحد يبري القلم في المجلس كان يأخذ النعنة بتاعه ويمشي على طول أي واحد يهمس يأخذ النعلق تعوي يمشي ويحرم الطلبة كلهم وفي ناس قدموا من أماكن بعيدة ما يصعبش عليك الطالب الذي يقدم من مكان بعيد لأن دي مسألة أدب ولذلك كانوا في مجلس وكيع كأن على رؤوسهم الطيب كأن على رؤوسهم الطيب ده كله مست حكم في رقاب الطلبة ده نوع من التأديل كما صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العزب ابن فلان الفلان او ابن علان العلان لا وانت جاي اخلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بزي تلميذ وسمت تلميذ لا استدنا فلان في هذا المجلس وكيع بن الجراح بيقول اول ما راح يسمع من الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح بن مليح البهران ابن كان على بيت المال هو الذي يعطي الاعطيات للعلماء والكلام جاء فجاء وكيع بن الجراح لل قال ما قال وكيع قال اسم النبي ابن من قال ابن الجراح قال ابن مليك قال نعم قال ماذا تريد قال اريد الحديث قال اذهب فاتني بعطاء من ابيك وحديثك بعشرة حديث. على طول انطلق وكيع راح لابوك فاعطاه نصف العطاء فجاءت نظر الاعمش فعرف الحيل فحدثوا بخمسة أحاديث قال له والخمسة قال يعملها علي وما علم أن الأعمش مدرب ها؟ قد شهد الوقائع رجل بقى شهد الوقائع رجل له حروب كثيرة ورجل مجرب الكلام لا أحدثك إلا إذا أتيت بعطائه لنوع من التأديم برضو الأعمش استفاد منه وكيع استفاد منه كثرة النفسني استفاد منها وكيع فمرة شتمه رجل شتم وكيع رجل شتم وكيع فدخل وكيع داره وعبر وجهه بالترام وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما فلط في عليه فيوم ينسد نفسه الى النقص والى التخصير لا يفعل هذا إلا رجل ورث الأدب قال هد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليك وسبه رجل أيضا فقال فقيل لوكيع ألا تجيبه قال ولما تعلمنا العلم إذن أبد أن يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل أنت حملت العلم أنت عارف احنا بشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسيارة الفارغة والسيارة الملآن السيارة الفارغة وهي مش على طريق بتخبط وبتاعه والكلام ده اول ما يركبها العدد اتكتب كذلك الانسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء تتكلمه كثير، والشغب الذي يأتي من خلفه كثير بخلاف العالم ويقول لما تعلمنا العلم إذا أبودي يكون هناك خارج والعرب كان لها يعني كلمة تقول لا تجار السفيه بسفه مثله فإن هذا يعني أنك رضيت يعني آآ آآ أمره فحذوت مثال فحذوت مثال وقد أحسن من قال يقابل السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة هو أنت بتشم البخور لما تولع فيه لما تولع في عود البخور تعرف أنه حلم كذلك الحلم لا يظهر إلا بنفس هذا فالإمام الأعمش رحمة الله عليه كان شديدا وورث من هذه الشدة ابو بكر بن عياش فمرة كان عترا جدا في التحديد فجاءوا فقالوا يا أستاذ ألا حدثتنا بحديث قال ولا نصف حديث قالوا حدثنا بنصف حديث قال اختاروا السند أو المز فحبوا فقى يبنجوه فقالوا أنت عندنا إثنان عايزين مثل كده منتفع بيه فقال كان إبراهيم يعني النخل يدحرج الدن طب ويلي استخدناه حتى المثل شح عليهم بمتن مفيد طب شح عليهم بمتن مفيد وكان ممكن عادي يقول طيب استند يدينه سند ويسند حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسند واخذلك ويرى ان هو كده بيؤدي للصالح ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير فذهب بقى يسمع من العلماء فعادت العلماء انهم اذا رووا حديثا واحدا بأسانيدة كثيرة انه بيذكر المثل في اول اثناد وبعدين يحيل على المثل السابق يعني لا يكرر. مثلما فعل لمن مسلم في أول الحديث الصحيح روى الحديث بسناد نظيف وبعدين أورد بعد ذلك أسانيد في بعض رجالها نقال يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم يعني كان يريد أن يقول إن الكلام أشري فالمهم إن الطالب ذه هو كتب حديث وعشرين ثلاثين سنة بنحوه بمثله وخذلك قالوا له يا اخويا كده هو مجلس لنا كده وحدثنا العلم النافع ففتح الكشف هو وهو حظهم بقى فالحديث في أول الصفحه هو فتح ثاني صف فجعله يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بن مثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال قالوا هو إيه النحو ما قال فين المد أين الكلام قال كما سمعنا نحدثك فهذا ما حرفت اللي هو أنا سمعت كده الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه بمثله يبقى بمثله وهو إنما قال بنحوه بمثله للحديث الأول يعني كان المفروض أنه يقرأ المتن الأول فالقصد أن الشيوخ كانوا بيشتدوا على الطلبة وكانوا بيترضوهم كل هذا ليس إذلالا لهم من باب الإذلال ولكن لكسر الكبر اللي الطالب يأتي به اقول انا ابن فلان او انه جاي فاكر نفس ابن فلان لا الاعمش رحمه الله كما في العسابيون ما رأيت مجلسا الفقير اعز فيه الا ما دي وكان يحتقر الاغنياء على فقره وحاجته وما كان يصمع ابدا فيما عنده لان الامر كما قيل لأهل البصرة بما ثاد فيكم الحسن حسن البصري قالوا لعلمه احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا هو القرب القرض احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا يبقى اول شيء وهو من اهم المطالب واهم الاداب ان تعرف لماذا تطلب العلم لماذا تطلب العلم كثير من إخواننا حتى هذه الساعة قالوا عشر سنين أو خمستاشر سنة أو عشرين سنة بيقرأت الكتب ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة خلافية حتى الآن ليه؟ لأنه لم يحدد ما الذي يريده من العلم عدة المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عدة الذي يعل يتعلم ليعلم هذا له عدة وهذا له عدة تحسن النية لأنك انت تجرد القصد لله تبارك وتعالى ثم تلج العلم من داب الأدب أقرانك ظن بنفسك شرا وإن إخوانك أفضل منك وإنك انت لما تقدم إخوانك يكون خيرا لك وإن الدنيا لو نازعك فيها أحد اتركها له تأتيك أوفر ما كان تجرد لا تنازع أحدا أبدا في الصدارة أبدا سيأتيك لأن الله عز وجل هو الذي يهب المكانات سبحان من لا يعلم أقدار قلقه إلا هو رب أشعة أغضر ذي صمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا ضر وإن عبدا كان يمشي على الأرض بقدميه وهو سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يوم ما فكم قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له سبارك وتعالى فأنت لا تدري ما منزلتك يبقى تواضع تواضع أخصى بالأراضي المنخفضة أخصى بالأراضي تجدك تستوع الماء وبتزرع أكثر من أراضي المرتفعة أرض المرتفعة لا يصعد إليها ماء كذلك إنسان المرتفع المتكبر اللي له سنام عالي لكن كل ما تكون منخفض بالذات في العلم هذا يكون أفضل لك إذا عندنا حسن النير ثم أن تنظر إلى نفسك بعين المقر وأنت تعتقد أن الناس أفضل منك ده الكلام ده كل يكون في مرحلة الصلب وإنت بتصور ثم اصبر على جفوة شيخك اصبر على جفوة شيخك أنت ممكن تأتيه وهو مكذر الخاطر ثاني واحد مرة جالي قال لي شوف بقى ما سايبك بقى لي سنتين أظن بقى تعطيني بقى من صدرك ومن وقتك قلت له انت تركتني من سنتين لكن غير لم يتركك يعني انا مشغول بصفة مستمرة انت اللي انقطعت انت الذي انقطعت فقد يكون لسان مكذر الخاطر بالذات اذا كان مثلا رجل بيحمل هم دعوة والناس بتجيله ومشاكل الناس كل مشاكل نالزة تطرق غلالا سوداء على القلب كان مثلا تخيل مثلا لما يأتيك حالة آه واحد آه زنب ابنك رجل متهتك فات اتجاوز عشر نتوان وعمل الفعل ده ومشي لا يعرفون اين هو ابت نط十 سنة كبرت البنة التزمت تقدم لها خطاب كثيرون ترفض خطاب كثيرون ترفض وبعد كل خاطب تنخرط في نوبة من البكاء أخوها أيضا ملتزم تسألها ليه تبكي ليه ترفضي لا تصف عن السبب بعد حوالي سنة من هذه المسألة صارحت أخاها بإني الوضع كذا وكذا وكذا ماذا يقال عني ماذا يقال عني لو انها قبلت ان اتزوج من انسان ماذا يقال عني فيجيء هذا الاخ ليسأل هل يجوز تبقيه عشان بكارة عشان ننكس هذه البنت ولا يساء الظن بها هل يجيز تبقيه عشان بكارة يجيز الفتوى لا لا يجوز، لان صح انت وان كنت تستر بنت لكنك قدعت رجلا يريد بكرة وهم متقاسمون في الحقوق لا يجوز لك عشان قاطر تنقذها لأنك انت تأخذك حق الرجل المتقدم ثم إن المستقف أنت لا تدري أو هو محق أم كاذب وما عدراني أنا كرجل مفتي مثلا وجه لي هذا السؤال إن هذا البنت كذلك ونا لم تزمي والاحتياط في الفروج واجب فانت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيصل عندك نوع من الاكتئاب مكتئب طيب لما تكون انت مكتئب وبيارد عليك بقى عشرات امثال هذا وده واك الحقي ده وده مش عارفه وده كذا وده كذا وده كذا, وده كذا. مع مخططات بقى اعداءنا الخارجية بقى وتقرا بقى المسلمين حالهم ايه في العالم والسلام كل ده يجعل الانسان يعني اه يعني مكتائباً أو شبه مكتائب يعني سعباء فانت لما تجري الشيخ هو مكتائب وانت بتظن ان هو متفرغ لك فصدت فمن هو من الواجب عليك انك انت تعذره الواجب ان انت تعذره يعني قبل ان يعني اغادر المثالة دي بنا بذل نعطي الفتوى في مسالة البنت دي فكان الجواب وقتها ان قل ان غشاء البكرة اذيب لكن ممكن تكذب في طريقة اذيالة كانت تقول مثلا قفزت من على جدار ويمتعمل العاب كذا ممكن تجيب شهادة ان دي كانت في حصة العاب او فقط على جدار او الكلام ده صح هذا كذب ولكنه اهون بكثير من ان تبقى عشاء البكار لقول ان ما تعرض هذا المثال على انسان فيستريح هيرتاب على طول يرتاب فالقصد ان الانسان قد يكون مهموم. فانت اذا جئت فرأيت جكوة من شيخك فينبغي عليك ان تصبر اذا ردك مرة او اثنين او ثلاثة او اربعة فنبغي عليك ان تصبر ايضا ولا تعتقد ان الشيخ يذلك ويقصد اذلالك لا يعني احمل فعله على الخير يعني عندنا حسن القصد، وعندنا حسن القصد والنية وعندنا الصبر على جفوه الشيخ وعندنا أن نتوصي أكنافك لرفيقك يبقى دي ثلاث أداف من الأداف التي ينبغي أن يتحلل بها طالب الألوان وهنا في هذا الحديث رجل أعرابي جاسم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر الأعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ أهل الحضر وذلك في حديث أنت أنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البابية يسأل فنحن ناسم ليه الأهل البديئة كان مرفوع عنهم ليه؟ رجل بعيد إنما الذي تأذف وموجود في المدينة ما عذره قيل له ذروني ما تركتكم اتركوني طب كيف يسأل فكانوا يتمنوا أن يأتي الأعراب والأعراب جافت فينبغي, النا... في... فينبغي حينئذ على الشيخ أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم تجري عادته بمثله لذلك اختلف الصحابة إلى فريقين لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه النسب ما يكرهون متى الساعة لم يرد عليه وواقف هذه ليست من عادته عليه الصلاة عادته إذا إنسان سأله يقبل عليه فلما قال عادته اختلف الصحابة فقال بعضهم لم يسمع لأنه لو سمع لأخبر عليه كما تعودنا منه. أنه لا يعرض عن أحد لا فيما في جاء سائلا في دين الله وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة أنه لا يقابل أحدا بما يكره الحديث الذي تعرفونه هو حديث بهريرة وحديث أمت أن رجلاً أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس فقال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم أحداً معنا طب, طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب يقول ارحمني و والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد. طالما ما سمعش خلاص. لكن اللي بيسمع ده يعني يقول عايز يدخله لأنه مو بيسأل المصير وهو أعد ويسمع بوجهه كمان. طب يعني حتى المخدوم في كل مسألة فيها لا هو أعرابي بصرف على تجيه ليه ليه كل بيخلق مين بيخلق الدواب والأنعام والأرض الصلبة. بحيث كلها يا تجلس اللهم ارحمه ومحمدا ولا ترحم احدا معك فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا اي ضيقت ما الله فلم يلبك ان جاء بصامة اخرى انبال في المسجد قال فهم الصحابة به انا معتقد ان لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحدا حيشلو احد فبره لو دخل ابن عليكم وهذا رجل تبول في المسجد فأفهموا به قال لا تجرموه دعوه لا تقطعوا عليه بولا ليه لأن علاج المسألة بصير أريقوا على بوله ذنوبا من ماء الأرض شربت الميا زي ما شربت البنخيص على كده وإذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخطر. خلاص الأرض الضحفة لن كده لكن درجو الأعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك قفر يفضل الذكرى الصيبة الحسنة دي عنده الذكرى الصيبة الحسنة دي عنده وأنا أحكيكم حكاية مرة واحد من أطراف الأردن سمع بالشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكتب الشير. الشيخ والشيخ حفظه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف حسن عرض المعلومة يعرضها عشر على عشر حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت خطأا في نفس الأمر تقتنع به من حسن عرضه، فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان يعني أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العرض له مثل ما للشيخ الألبان من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح العزيمي حفظ الله, الله عنده حسن عرض المعلوم فلما قرأوا انبهر قال أين هذا الشيخ قالوا له ذا في الأردن يا في الأردن وأنا لا أدري المهم سأل عنه ورحل إليه الشيخ صلم جمعة في مسجد صلاح الدين بمسجد أبو مالك حفظه الله مجلس صلاح الدين فالشيخ بيصلي الجمعة بعدين يطلع ينتظر بجانب السيارة حتى تأتي زوجته أول ما تأتي الزوجة يلك يبونش عاطوه فالطالبة طالعا كلهم بيلكفة حوليه ده يسأل سؤاله ده يسأل سؤال المهم هذا الطالب جاء ومنبهه يرى رأى منظر الشيخ والشيخ حفظه الله عليه نظرة الحديث وشه منور كده نظرة الحديث فقعد يملي عينه منه وفاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرأ في الكتب ممكن يروح للبيت وابتاعه والكلام ده فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل الزفة الشيخ فالمهم هو وصل وابتاعه بيفتح باب السيارة حيرتك قال له شيخنا اتيتك من بلاد بعيدة وابتاعه وجيت واطلب العلم فلم يرد عليه واغلق الباب وانطلقه في المسألة دي حولت هذا الطالب مئة وتبالين درجة وعدوا لنفسه وداء أخلاق العلماء يردون السائلين مش عارفه والكلام ده ولم يعذروا ليه يا جماعة لأنه ما تعلم الأدب قرق صحيح وحصى العلم لكن ما عنديش أدب. فأخذ هذه الصورة وطفق كل واحد يقول يا البني اذكرني دي لا جهاد إذا كنت شيخا أفتح من صدرك للغرباء أكثر من أهل الدار. أهل الدار ممكن يعني قليوق يكون يفوت السؤال ممكن لكن الغريب له. لك. فهذا الرجل عرب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعود مرة أخرى. فيترك هذه الذكرى العظيمة. لا تذلموه دعوه أريقوا على بوله جنوبا منا. في حديث ابن عباس. اللي على في نفس هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيء واحد ده لفكر من الأرض كلها هذه معرفة يعني هو جاي طول الطريق واخذ راحة جال على لأ أربع بدران أول من أربع بدران غير الشرع فما كلها أرض الله فقال ما ظننته وألي استعداد إلا شيئا واحدا فما ظننت أن للمسجد أحكاما تباير أحكاما استعداده والأرض والكلام له طيب هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا إنما خالف جاهلا أخواننا بقى أن ينكروا أشد الإنكار كما لو كان الرجل عالما فقالب عن علم طب ليه, ليه أنت بتنكر بهذا الغل كله وبهذا الحماء هذا رجل جال خلاص يبقى علمهم فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان, من سيرته مع كان سيرته مع الأعراب تباين سيرته مع أصحابه الملازمين له عبد الله بن عمر ولابست سياب حمراء فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فعلم عبد الله بن عمر من اين اتي فذهب الى البيت وجدهم ايه سجروا الثمنور واللعيم الفر خال عباء الرداء بتعوه وقذفوا في الفرن فلما الرسول كرهه يبقى لا خير فيه شوف الاصحابة وانفعال الاصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كري هذا الثو يبقى ما فيش فيه خير زي من عمر واحد يسأله عن الغراب هل يجوز أكل الغراب؟ قال من يأكل الغراب وقد تماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا اسمه فاسق شو الله يكون حلال حاله لكثر تكله وهو قال عنه أنه فاسق الروح دي هي نتمنى إن هذه الروح ترجع مرة أخرى. الحساسية الشديدة وقدر بهذا الرداء وهذا الازار في قند ورجع الى فيها الاخرى فلما اقبل اقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل قال سجاثه بيت النور قال فهل اعطيته بعض اهل قال كنت اعطيته للمرأة مش فيها بالاحمر البحر الاحمر الباهت النساء يلبس الاخضر اللي هو الاحمر مائل للباهت في حديث صحيح ايضا أظن عن جابر بن قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت أجمل منها قصص فذا محمول على إن غالب اللون كان أحمر غالب اللون كان أحمر وليس هو الأحمر البحر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحاب الملاذبين له غير معاملة الأعراض الذين أئتونا من بعيد لم يتأذبوا ولم يعرفوا فلذلك لأن لم تجري عادة في النبي عليه الصلاة بمعاملة الأعراض انقسم الصحابة إلى فريقين فريق الأول قال لم يسمع لأنه لو سمع لأقبل عليه على عادته في حس القلوب والفريق الآخر قال بل سمع ولكن كرها أن يسأل المرء عن الساعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائلة أعرابية كل اللي قالوا ما الساعة أعراب ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة فإذا جاءك واحد وسأل هذا السؤال ما تقول لهش مش شغل تقولش الكلام ده أو ما تعرفت يسأل لا صحح له السؤال بطريقة لطيفة جاءه أعرابي قال متى الساعة فقال وما أعددت لها يا سلام على هذا الاتفاد وهذا الجمال تصحيح في تصحيح السؤال كأنه قال له يعني إذا سألت إذا عرفت من الساعة بكرة أو بعد أو السنة الجاية ما الذي يفيدك؟ أي لا يفيدك إلا ما أعددته للساعة ففحح له وكذلك وهذا من التي الل ينبغى أن يتحل بها المصر يتفرط في وجهه يسمع السؤال يقول له تقصد كذا يقول له لا تقصد كذا"? يقول له لا يعد يقصد يبقى سؤال غلط ماذا تريد أن تقول يقول أنا أريد أن أسأل عن كذا وكذا يقول إذن السؤال يسأل هكذا يبقى تصحح له السؤال قبل أن تجيب. وهذه الخصلة لا اعلمه يعني اللي شيخنا الالباني حفظه الله نظير فيها ممكن يغيب ربع ساعة يصحح السؤال للسالح حتى يعلم قصده ليه لان المفتي طبيب المفتي طبيب يعني مش مش موظف يجيب خلاص لا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول متى الساعة اي سؤال لا يفيد فصرفه إلى ما يفيده قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحبه شوف الأعراب العاقل، اللي أنا كان بيتمناه هو الصحاب الأعراب مش يأتي عربي نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول ده يبقى مشكلة لكن الأعراب العاقل والذي يسأل ماذا هذا الأعراب الأعراب اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فالتظر الساعة قال وكيف إضاعتها ده يدل على أنه عاقل ده يدل على أنه عاقل لأن الحكم المعلل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل. كما سنبسوطه إن شاء الله في موضوعه. فالقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب معاملة وكان يعامل أصحابه الملاجمين له معاملة فلذلك وهذا أيضا من أجل الشيوخ أن النساء يفرق يفرق ما بين الغريب وما بين الحضر أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وياكم بعلمنا.